اش كان يponer رنج بسم الله الرحمن الرحيم Allah üşülü Allah üşülü Allah Ürün nəzi ma وكيف تنكرون 我迷了当心 Dans' mo bi وكنتم على شفاح رسل من المار فأنقذت منها hello və dan